إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا اللهم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 في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا بالمنكر ولله عاقبة الأمور وإي يكذبوا كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعدو وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فامليت الكافرين ثم خذتهم فكيف كان لك فكأي من قضية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عوشها وبئر وعطلة, وعطلة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 تعدون وكأي من قبرة أمليت لها وهي ظالمة ثم ماخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما لَنَا كِتَابٌ مبين فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَلَا نَبِيَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أنقى الشَّيْطَانُ فِي أُمِّنِيَّتِهِ فَأَمْسَخُهُ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 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِجَنَّاتٍ عِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ